يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْبِذْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتتلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عطوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقالَاوا لَا تَزَوٌَّ آلِهَ تَكُمْ وَلَا تَزَوَّ وَدذَّوْ وَلَا سُعَم وَلَا يَغُوسَويَعُوقَ وَ نَكْر وَقَدْ أَبَلُّ كَكثير وَلَا تَذِدِ الظَّالِمينَ إَِّا بَلَلَ مِمَّ خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ مَن كَانَ يَتَذَرُّ هُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا